أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قاصم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك أن يكونوا مؤمنين. إِنَّ شَأْنُ نَزِلَ عَلَيْهِم مِنَ السَّمَايِ أَيَّتَهُ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا قَاضِيعِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مِن الرَّحْمَانِ مُحْدَثٌ إِلَّا كَانُوا عَنْهُمْ عَرِضِينَ فَقَدْ كَذَبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَبَا أُمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما قفتكم فوهب لي, ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل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 قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقرابين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبانكم أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إنا نطمع إن نطمع أيه يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أشرب عبادي إنكم تبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن لجميع حاضرون فأخرجناهم من جَنَاتُهُ وَعُيُونُهُ وَكُنوزُهُ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَلِكَ وَأُورثْنَاهَا بَنِي إسْرَائِيلَ فَأَتَبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أُصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لمدركون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 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب أبلي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم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 تَصِيمُونَ صَلَّى اللهُ إِنَّكُمْ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ تُشَوِّيقُونَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ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 وَاتَّبَعَكَ الْأَرْزَالُ قَالَ وَمَا علمي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إلَّا عَلَى عُبْدِ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ أَنَا إلَّا نَذِيرٌ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 رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريح آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون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 فَتَسَمُودُ الْمُرْسَلِينَ إذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُ اللَّهَ وَأَصِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إلَّا على رب العالمين أَتُتَرَكُونَ فِي مَا هُنَا آمنين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 فعقرها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآيات وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم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 رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم ذمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وازنوا بالقصطات المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تأثوا في الأرض مفسدين وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ لَكُمْ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّهُمْ لَكَلَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَاسْتَقِعْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصادقين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 سيقولون هل نحن ضرٌّ؟ أفَبِعذابنا يستعجلون أَصْرَأَيْتَ إِلَّا أَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعْدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا من وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين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 تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعدنا ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلل